بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون, والتين والزيتون وطور سينين وطورسيني وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان سافى أحسن تقويم، ثم ردّدناه أسفل سافلين، ثم ردّدناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصّبر. صالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب كبعد بِد. دين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين